بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ان تساؤلهم عن ماذا فقال عن النبأ العظيم قال مجاهد والأكثرون هو القرآن دليله قوله قل هو نبأ عظيم وقال قتاده هو البعث الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون فمصدق ومكذب كلا سيعلمون كلا نفي لقولهم يقول سيعلمون عاقبه تكذيبهم حين تنكشف الامور ثم كلا سيعلمون وعيد لهم على اثر وعيد ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده فقال الم نجعل الارض مهادا فراشا والجبال أوتادا أوتادا للأرض حتى لا تميد وخلقناكم أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم وجعلنا الليل لباسا غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته وجعلنا المعاشا المعاش العيش وكل ما يعاش فيه فهو معاش أي جعلنا منها سببا للمعاش والتصرف في المصالح وبنينا فوقكم سبعا شدادا يريد سبع سماوات وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراج يعني الشمس وهاجا مضيئا منيرا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات يعني الرياح التي تعصر السحاب وقال أبو العالية المعصرات هي السحاب ماء ثجاجا ما أي صبابا وقال قتاده متتابعا يتلو بعضه بعضا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به اي بذلك الماء حبا وهو ما ياكله الناس ونباتا ما تنبته الارض مما تاكله الانعام وجنات الفافا ملتفه بالشجر إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل يوم القضاء بين الخلق كان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا زمرا من كل مكان للحساب وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء أي شقت لنزول الملائكة فكانت أبوابا أي ذات أبواب وقيل تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابا وطرقا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا أي هباء منبثة لعين الناظر كالسراب إن جهنم كانت مرصادا طريقا وممرا فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار وقيل كانت مرصادا أي معدة لهم وقيل هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته والمرصاد المكان الذي يرصد فيه العدو وقوله إن جهنم كانت مرصادا أي ترصد الكفار للطاغين مآبا للطاغين للكافرين مآبا مرجعا يرجعون إليه لابثين فيها أحقابا جمع حقب والحقب الواحد ثمانون سنة كل سنة إثنى عشر شهرا كل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة قال الحسن إن الله لم يجعل لأهل النار مدة بل قال لابثين فيها أحقابا فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قال الحسن وعطاء لا يذوقون فيها بردا أي روحا وراحة قال مقاتل لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر ولا شرابا ينفعهم من عطش إلا حميما وغساقا الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده وقيل صديد أهل النار جزاء وفاقا أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يخافون أن يحاسبوا والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا أي بما جاء به الأنبياء كذابا يعني تكذيبا وكل شيء أحصيناه كتابا أي وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا أي قال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قوله عز وجل إن للمتقين مفازا فوزا ونجاة من النار قال الضحاك متنزها حدائق واعنابا يريد اشجار الجنه وثمارها وكواعب وكواعب جواري نواهد قد تكعبت ثديهن واحدتها كاعب اتراب مستويات في السن وكاسا دهاقا قال ابن عباس والحسن مترعه مملوءه وقال سعيد بن جبير ومجاهد متتابعة وقال عكرمة صافية لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا باطلا من الكلام ولا كذابا تكذيبا لا يكذب بعضهم بعضا جزاء من ربك عطاء حسابا أي جزاهم جزاء وأعطاهم عطاء حسابا أي كافيا وافيا يقال أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا قال مقاتل لا يقدر الخلق على أن يكلم الرب إلا بإذنه وقال الكلبي لا يملكون شفاعة إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح أي في ذلك اليوم والملائكة صفا واختلفوا في هذا الروح قال الشعبي والضحاك هو جبريل وقال عطاء عن ابن عباس الروح ملك من الملائكه ما خلق الله مخلوقا اعظم منه فاذا كان يوم القيامه قام وحده صفا وقامت الملائكه كلهم صفا واحدا وقال مجاهد وقتاده وابو صالح الروح خلق على صوره بني ادم وليسوا بناس يقومون صفا والملائكه صفا وقال الحسن هم بنو ادم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا في الدنيا أي حقا وقيل قال لا إله إلا الله ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق الكائن الواقع يوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعاً وسبيلاً بطاعته أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يعني العذاب في الآخرة وكل ما هو آت قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثبتا في صحيفته ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى ذلك